الحمد لله نحمده ونستعيده ونستفر ونعوذ بالله من شرور نفسنا وسيئات أعمالنا من يمده الله فلا مضل له ومن يمضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله محدده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا إذن الذين آمنوا اتقوا الله حقكم قاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا إيها الناس تقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وإساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلا الله كان عرفكم رقيبا يا إيها الناس تقربكم الله وقولوا قولا سجيدا يصدق لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أنا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن سيرة الفاروق عمر للخطاب رضي الله عنه سيرة عجيبة سيرة أتعبت الخلفاء من بعده وأرهقت الملوك والسلاطين وحيرتهم سيرة مليئة بالخوف من الله عز وجل وتذكر اليوم الآخر سيرة لو دوبنت لكانت في مجلدات ضخمة فتشبهوا إن لم تكونوا مثله إن التشبه بإمترام فلا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 يعني قتل مكراً وخديعاً فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وظال لو اشترك في قتله أه صنعان كلهم لقتلتهم يعني لو اشترك في قتله وتدبير غينته آلاف النفوس لأقمت عليهم حب القصاص جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا وكان أمير المؤمنين هو معبزاً بدينه وإسلامه سائراً على منهاد ربه همته الأكبر أو همه الأكبر إغطاء ربه سبحانه ولو ذلك أن يسقط الناس كلهم عليه وتلك الرزة التي أمر بها الإسلام روى الإمام الحاكم في مستدركه من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى الشام فأدوا على مقاضة يعني بركة من الماء وعمر على ناقة فنزل بها ونزل عنها وخلع كفين ووضعهما على عاذقين على كتفين وأخذ بزمان ناقته فقاض بها المقاضة ودخل في الماء فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا تخلع نعريك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمان ناقذك وتقول بها المقابة ما يسرني أن أهل الشامس تشرفوك ورأوك على هذه الحال فقال عمر أواه أواه كلمة تقال عند الشكاية والتوجع اول اول لو يقل ذا غضك يا ابا عبيده جعلته لكانا لهمه محمد صلى الله عليه وسلم ان كنا اذل قوم فاعزنا الله عز وجل بالاسلام فمهما نطلب العزه في غير في غير ما عزنا الله به اذلنا الله كان الفاروق رضي الله عنه كثيرا المحاسبه لنفسه استشعاراً بعظمة مسؤولية أباد الله سبحانه قال أنس بن كنت مع عمر يوماً فدخل حائطاً لحاجته دخل بسناداً لحاجته قال أنس فسمحته يقول وبيني وبينه جدار حائط كان يقول عمر عمر بن الخطار بخل بخل لتبتقي أن الله ذني الخطار أو ليعذبنك حمل مرة قربة على عاتقه فقيل له في ذلك فقال إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها وكان يقول أيضا بذس الوالي أنا إن شبعت والناس جياعي وكان في وجهه خطار أسودان من كبرة البكاء قرأ مرة قوله تعالى إن عباد ربك لواقع ما له من دافع فأصابته ربوة من أجلها وذلك غرضا أقعده الحاض عشرين يوما وذلك من جراء آية من كتاب الله سبحانه فقد جمع الله عز وجل له بين قوة البدن ولقة القلب وذلك فض الله يؤتيه من يشاء والله من الفضل العظيم قال ضرحة بن عبيد الله خرج عمر ليلة في سواد الليل فوجد بيتا قال فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت الذي دخله عمر بالليل فإذا عجوز عمياء مقعدة فقلت لها ما بار هذا الرجل يأتيك فقالت إنه يتعاهدني ويأتي إلي منذ كذا وكذا يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى قال طلحك فقلت في نفسي فجدتك أمك يا طلحة أعطرات عمرة التبع أعطرات عمرة التبع أخرج الإبان بن سعد في الطلبات عن عبد الله بن عمر قال قدم المدينة رفقة من تجار فنزل المصلى فقال عمر بن الخطال لابن عوث هدك أن نحرسهم الليلة قال نعم فباتا يحرسا لهم ويصليا فسمع عمر بن الخطال مكاء صبيهم فتوجه نحوه فقال لأم ذلك الصبي اتق الله وأحسني إلى صبيه كرر هذا الأمر ثلاث مرام ثم قال لها في المرة الرابعة ويحك يا ام فلان مالي ارى صبيتي لا يسكت منذ الليله من البكاء فقالت يا عبد الله ولم تعرف اين عمر قالت يا عبد الله اني اشغله عن الخضام فياذا ذلك يعني ان افعل هذه حتى يترك الحليب ويأكل الطعام فقال عمر وما ذلك يا ام فلان قالت لأن عمر لا يفرض إلا للمفظوم يعني إن عمر بن الخطار أمير المؤمنين كان إذا فضم الصبي واستغنى عن عن حريب أمه وكب على الطعام كان أمير المؤمنين يعطيه فرضاً راتباً كل شهر يقتات به فقال عمر ويحك لا تعجلي عن الفطار لا يزال صغيراً فلما صلى الصبح ربى بكى بكاء شديدا حتى أشفق المسلمون عليه وقال قؤسا لعمر كم قتل من ابناء المسلمين كم من ابناء المسلمين ثم امر مناديا فنادى في الآفاق لا تعجلوا صبيانكم عن الفطار فاننا نثرب لكل مولود في الإسلام وكتب بذلك إلى الآفاق فكلما أُرِد مولود أبواه مسلمان أعقى عمر بن الخطاب أبويه نفقة ونفقة هذا الصبي وزاده وقوده كل شهر وكان أمير المؤمنين عمر يقول والله لا أدعن أرملة تحتاج إلى رجل بعد أبدا وقال أسلم رحمه الله خرشت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة فناح لنا بيت شعر خيمة من شعر الهبل قال فقصدنا فإذا في ذلك البيت امرأة في المقار امرأة يقترب ربعها وهي تنهي فقالت أنا امرأة عربية وليس عندي شيء كأنها تقول إن العرب الأصل فيهم أنهم يتعاونون فبكى عمره وعاد يهول إلى بركه فقال لمرأته أم كرثوم بنت عليل رضي الله عنه هل لك في أجر سافر الله إليك وأخبرها الخبر فقالت نعم فحمل على ظهره دقيقا وشحما وحملت زوجه ما يصلح للولادة وجاء فدخلت أم كرثوم على المرأة وجعلهم ابو بن الخطاب مع زوجها جلس معه يتحدث والرجل لا يعرفه لا يعرف أن هذا الرجل هو امير المؤمنين قالت وضعت المراه هنا من فجاء القنكنثوم وقالت يا امير المؤمنين بشر صاحبه بهلام فلما سمع الرجل قولها امير المؤمنين استعظم ذلك وأقذ يعتذر إلى عمر وعمر يقول لا بأس عليك لا بأس عليك ثم وصلهم بنفقة وما نصرحهم وانصر أخرج الإمام أحمد في فضاء بالصحابة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على بيت فيه نار وإذا مرأة معها صريان يتغاضون من المكاة وقدروا المنصوبة على النار فقال عمر السلام عليكم يا أصحاب الضوء قالت وعليك السلام قصوى من الدين والبرد والصبية يتغاغون من الجوع فقال وأي شيء على النار أي شيء في هاته القدر قالت ماء أعللهم به أعللهم به حتى يناموا الله بيننا وبين عمر الله بيننا وبين عمر فبكى عمر بن الخطار رضي الله عنه ورجع يهرم ويسرع في مشيته إلى دار الدقيقة فأخرج دقيقا وشحما وحمله على ظهره فقال له أسلم أنا أحمله عليك يا أمير المؤمنين فقال له عمر أنت تحمل وزري يوم القيامة أنت تحمل وزر يوم القيامة فحمله على ظهره وانطلقا إلى المرأة فأنقى عن ظهره وأخرج الدقيق وجعله في القدر وجعل ينفق تحت القدر والدخار يتخلل من نحيانه ساعة ثم أنزلها عن النار وجعلها في صحفة فغرفها ثم تركها بين يدي الصبيان فأكلوا حتى شبعوا والمرأة تنعو له وهي لا تعرفه فلم يجد عنده حتى نام الصغار فان في لهم من رجل ما احوجنا الى امثال ويالهم من قدوه ما اشوقنا الى الاقتداء به اقول الذي تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحبه لا شريفة بقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمد العبد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا كانت خلافة الفاروق عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام كأنها قرن من الزمن كترة الفتوحات فيها وزاد الله عز وجل الإسلام عزا على عز سمعته بنته حفظة أمر المؤمنين يوما يدعو وهو يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموت في بلد نبيك فقال قلت وأنا ذلك فقال إما الله يدي بأمره أنى شاء وهذا بحسن ظنه بربه سبحانه ومن يقينه بقدرته جل وعلا حج من المؤمنين عمر عشر سنين متوانيات آخرها في العرب الذي قتل فيه وسهل الله في حج به حسن الختام أخرج الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب لما أفاض من منا أناغ بالألطح وضرح ثمه على كومة من حصر واستلقى عليها ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم كورت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبط لي إليك غير مضيع ولا مفرط قال فمن سنقض الحجة حتى وعن رضي الله عنه وخطب الناس مرة فقال رأيت في المنام دينكا لقالي ثلاث نقارات ولا أراه إلا خبور أدني فلا مرت تلك الجمعة حتى وعن رضي الله عنه كانت سياسة عوام الخطاب رضي الله عنه أنه لا يأذن لسبي بقي على كفره لا يأذن لعبيد بقي على كفره أن يدخل المدينة أو يعمل فيها حتى كتب إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان إذ على الكوفة يذكر له غلاما صانعا ماهرا ويستأذنه في أن يدخله المدينة فأذن له وكان ذلك الغلام حدادا نقاشا نجارا لا صنعا فأعطاه المغيرة كل شهر مئة درهم فشكى هذا الغلام الذي هو أبو لؤلؤة المجوسين فشكى هذا الغلام إلى عمر قلة راكبه فقال له عمر اتقلنا وأحسن إلى, إلى المغيرة وزال عمر في راكبه ولكن الغلام انصرف ساخطاً على عمر وأغمر في نفسه أن يقتله فاتقى به عمر بن الخطاب بعد ذلك وقال للغلام ألم تحدثني أنك تصنع رحا تبحل بالريح تصنع آلة تبحل القرح والشعير تغور بالريح بدون كلفة فقال, فقال الغلام لعمر وهو عابس وجه لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها فأقبل عمر على من معه وقال توعدني العبد توعدني العبد فلما كان فجر يوم أربعة قبل نهاية شهر الحجة بأربعة أيام اختبأ أبو لغلؤة المجوسي في المسجد النبوي ومعه سكين ذات طرفين مسمومة فوقف عمر الخطار يعدر الصفوف بالصلاة فلما كبر يصلي بالناس طعنه العبد في كتفه وفي خاصرته تحت بطله فقال عمر قتل من الكلب قتل من الكلب ثم قال وكان امر الله قدر من ثم جعل العبد يسعى فلا يمر على احد يمينا ولا شمانا الا فعلا حتى معنى ثلاثة عشر رجل حتى معنى ثلاثة عشر مات منهم سبعة فلما رأى ذلك الرجل فلما ذلك الرجل فلما ظن العد أنه مأخوذ نعى نفسه وقتلها وتناول عمر بن الخطاب يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة فصل بن عوف بهم صلاة خفيفة ثم حمل عمر بن الخطاب إلى بيته وقد غلمه النزيف حتى غشي عليه فما استيقظ حتى أسفر الصبح ورضاه فقال عمر أصد الناس قالوا نعم فقال لا إسلام لمن ترك الصلاة ثم توضع وصدى وقال ابن عمر إنه كان قد تساند إليه وجرحه يبغب دما يسيل دما قال إني لأضع أصبع المسطى فما سد فتق ذلك الدرح فقال عمر للإبن عباس أخرج فنادي في الناس أخل فلادي في الناس عن, عن ملائم منهم أباغهم هل كان هذا الأمر بإله منكم؟ هل كان هذا الأمر بتدبير منكم؟ وذلك أن عمر ظن أن هذا الأمر الذي حدث وأن هذا الطعب إنما سببه ذنب في الناس لا يعلمه فكان ابن عباس لا يضر على ملائم من الناس إلا وضن يبكون فكأنهم فقدوا أبكار أولادهم فلما عالم عمر ذلك وأنه ليس بذنب أصابه في الناس استبشر وظهر البشر في وجهه حتى قال مهما الناس والله لودنا أن الله زاد في عملك من أعمارنا لمحبتهم له ولما بلغ عمر أن الذي قتله عبد مجوسي قال الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها قطر ولما جاء الطبيب إلى عمر سفاه نبيذا من تمر خليطا وعصيرا من تمر فخرج هذا النبيذ من جرحه ثم سفاه لبنا مرة ثالية فخرج من جرحه فعرف عمر أنه الموت فقال أمير المؤمنين الآن لو أنني الدنيا كلها لفتديت به من هول المطلع وجاء الناس أثنون عليه ويقرون أعمالا العظيمة في الإسلام وهو يقول إن المغرور من تغرونه إن المغرور من تغرونه وجاءه شاق من الرصاة فقال أبشر يا أمير المهنين ببشرى لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولضاء مجر عنك وقدم في الإسلام ثم قليتك عدم ثم شهادة في سبيل الله وجعله أعمال صالحة لعمر فقال عمر وذبت أن ذلك كان كفافا لا لي ولا علي فلما أدبر الشاك إذا إزاره يمس الأرض فقال عمر ودوا علي الشاك وقال له يبلأ أخي يرفع ثورك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك قال ابن مسعود رضي الله عنه يرحم الله عمر لم يمنع ما كان فيه من قول الحق ثم أرسل عمر أبن الخطار إلى عائشة أرسل ابنه عبد الله بن عمر وقال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك, عليك عمر السلام ولا تقول أمير المؤمنين فإني لست اليوم أميراً للمؤمنين وقل يستأذر رمو أن يدفن مع صاحبين فسلم عبد الله واستأذن على عائشة فوجدها قائمة تركي فقال يمرو عليكم رمو ذو الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبين فقالت كنت أريده لنفسي ولأوذرنه به اليوم على نفسي فلما أقبل عبد الله قيل قد جاء ابن عمر قال عمر رفعوني فأسند ابن عباس إليه وقال ما لديك يا ابن عمر فقال الذي تحب يا أمير المبنين أذنت والله أذنت فقال عمر الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك فإذا قضيت فاحملوني ثم سلم. فقول يستأذن عمر الخطاب أن يدفن فإن أذنت فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابل المسلمين كان ابن عباس نخمي عليه وهو مسرد له فلما انتهى من خلائه قال عمر ابن عباس أوصف خطي, خطي للأرض قال ابن عباس فوضعته من فغذي على ساقي فقال أرصد خبدي بالأرض قال فوضعته حتى وضع نحيته وخده بالأرض وقال ويدك يا عمر ويدك يا عمر إن لم يغفر الله لك وكان يقول ليت أمي لم تلدني ليتني كنت نسيا منسيا ولما مات أمير المؤمنين عمر قال علي بن أبي طالب ما على الأرض أحد أحب إليه أن الله بصحيفته من هذا المسجى بينكم من هذا المغضى ويعني لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى عليه صهيم ودفن بجنب صاحبين قال زيد بن وهب أتينا عبد الله بن مسعود يوما فبكر عمر بن الخطاب فبكر حتى اتدل الحصى من دموعه وقال إن عمر بن الخطاب كان حصماً حصيناً للإسلام يدخلون فيه ولا يخرجون منه فلما مات عمر انفنم الحصن وصار فيه ظلم وثقب فالناس يخرجون من الإسلام إلا من رحم الله فاللهم ارضى عن الصحابة أجمعين اللهم ارضى عن الخلفان الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعليه اللهم احشرنا معهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اقهر الشرك والمشركين اللهم عليك باليهود ومن هاوردهم اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك